Book 2. Pis das mit 5. Kamsa tun wa hamsoon. Hamsa wa hamsoon. Stradāsana. Alhamal. Alhamal. Kas jūs esat pēc profesijas? Mahi wa vi ما هي وظيفتك؟ مانس فيرس پتس بروفسيس اير آرست وظيفة زوجي طبيب وظيفة زوجي طبيب اس سترادایو از بس لودزي مدماسو انا اشتغل كممرضة حتى منتصف النهار انا اشتغل كممرضة حتى Muntaaf el neār. mums būs pensija. Karīben sana ta kād. Bet nodokli ir lieli. Lki nodarā iba mur Lekin Lēkin el darāib, mor Un medicīniskā apdrošināšana. ير الصحي مكلف والتامين الصحي مكلف ماذا تريد أن تصبح يوما ما ماذا تريد ان تصبح يوما ما اس فيلوس كلوت انجينيريس مهندسا أريد أن أصبح مهندسا أس أريد أن أدرس في الجامعة أريد أدرس في الجامعه إس أنا طالب متدرب أنا طالب متدرب إس نوبيلنو не لا أكسب الكثير لا أكسب الكثير es esmu praksē ārzemēs أنا أتدرب خارج البلاد أنا أتدرب خارج البلد das ir هذا هو رئيسي في العمل هذا هو رئيسي في العمل. من ياوكي لدي زملاء لطفاء. لدي زملاء لطفاء. بوسديناس ميس فينمير ايام اوس نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. نذهب دائما. وقت الظهر إلى الكافيتيريا اسمك ليو داربا بيتو أبحث عن وظيفة اسيو قادو اسم بس داربا صار لي عام عاطل عن العمل صار لي عام عاطل عن العمل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 for the book and the texts.